أشهد أن محمد الرسول الله. أشهد أن محمد الرسول الله. حي على الصلاة. حیا علی الصلا حیا علی الفلان حیا علی الفلا